لحديث أبي رافع وإن كتب له به سفتجة أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء فلا بأس لذلك وقال ابن أبي موسى إن زاده مرة لم يجز أن ياخذ في المرة الثانية زيادة قولا واحدا قول المُعَلِّف رحمه الله تعالى فصل أي في القرض وإن وفاه خيرا منه في القدر أو في الصفه أقرضه نوعا من الأنواع فوفاه خيرا منه في القدر أقرضه عشرة أصع، فرد أحد عشر صاع. أقرضه مئة ريال، فرد مئة وخمسة ريالات زيادة. هذا في القدر أو في الصفه. أقرضه نوعًا من انواع التمر فرد عليه احسن منه واجود اقربه بعيرا فرد عليه بعيرا اجود منه واغلى قيمه وهكذا يعني سواء كانت الزياده في القدر يعني خمسة فزاده واحد او عشرة فزاده واحد او اثنين او في الصفه اعطاه شيئا ما فرد عليه احسن منه صفه فاذا كان هذا بشرط فلا يجوز لانه يكون حينئذ قرضا جر نفعا وأما إذا لم يكن بشرط فلا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن الناس أحسنهم قضاء من غير شرط ولا مواطعة جاز أما إذا كان بشرط تزيدني كذا أو بمواطعة قال مثلاً أقربني وأنا أقصر ما أقصر معك أو أنا أجود عليك بشيء ما وعده فلا يجوز هذا إذا كان هذا عند القرض أما إذا لم يكن بشرط ولا مواطعه فيجوز لحديث أبي رافع وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من رجل بكرا فلما جاءت ابن الصدقة قال لأبي رافع اقوة فرجع أبو رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أجد إلا بكرا رباعيا جيدا حسنا قال أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء وان كتب له به سفتجه يعني اقربه شيئا ما في مكه والرجل المقرض يحب ان يستلم القرض مثلا في الرياض لانه يريد بيعه هناك فاعطاه ورقه على انه يستلم هذا القرض من الرياض هذا اذا كان بمواطعه فتقدم لنا انه لا يجوز وان كان بغير مواطعه مثلا قال احب عليك اقضيك الان هنا في مكة او اعطيك ورقة لوكيلي في الرياض يعطيك هذا القرض الذي عندي فقال لا احب علي استلمه في الرياض لاني اريد بيعه في الرياض فأسلم من تحميله ومؤونة نقله فأطاه به السف تجه يعني ورقه على وكيله هناك يثابت مثل ما تقول حواله أو تعميد لوكيله بأن يسلمه كذا فضاهوا في بلد آخر يعني هما اجتمعا في بلد آخر بدون ورقة وقال عندي لقرب تحب أن اقضيه هنا في, في الرياض مثلا قال نعم هذا أحب إلي من أن استلمه في مكة وأنقله مرة أخرى للرياض أو اهدى إليه هدية الهدية هذه إذا كانت بعد الوفاء فلا بأس أما قبل الوفاء فلا يجوز لأنها تكون من باب القرض الذي جر نفع من أجل أن يسكت عنه فترة لأن الرجل إذا أقرض آخر مثلا عشرة آلاف ريال ثم أهدى له هدية يستحي أن يطالبه بها يسكت يعطيه مهلة طويلة من أجل الهدية التي اعطاه فلا إذا كانت قبل السداد أما بعد السداد بعدما سدد ما عليه من الدين أو القرض عشرة آلاف مثلا قالوا هذه هدية هذا مشلح أو هذا ثوب أو هذا كذا هدية مني لك فلا بأس إذا كانت بعد السداد أو اهدى له هدية بعد الوفاء فلا بأس لذلك وقال ابن أبي موسى إن زاده مرة لم يجز أن يأخذ في المرة الثانية زيادة قولا واحدا يقول ابن أبي موسى من عمة الحنابل رحمه الله يقول إذا زاده مرة مثلا أقرره عشرة آلاف ريال وقضاه وعطاه زيادة مائتي ريال مثلا اخذها الاباس جاءه مرة اخرى فقال اقرذني عشرة الاف ريال ذهب مسرعا واقرضه لانه يعرف انه يعطيه اكثر قال لا يجوز له ان يأخذ اكثر في المرة الثانيه لانه اذا اخذ فمعناه كأنه كانه حسب لها حساب عند القرض يعني كانه ما اقرضه الا لمعرفته انه سيزوده ففي هذه الحال لا ينبغي ولا يجوز له ان ياخذ الزياده ياخذ الزياده مره واحده واذا تكررت فلا نعم ولا ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء وذكر القاضي وجها في كراهته لأنه يطمع في حسن, في حسن عادته والأول أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء فلم يكن قرضه مكروها ولأن خير الناس أحسنهم قضاء. ففي كراهة قرضه تضيق على خير الناس وذو المرؤات قال رحمه الله ولا يكره ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء رجل معروف انه اذا اقترض رد اكثر او احسن مما اقترض هل يباح قرض مثل هذا ام يكون مكروه لما يكره قال لانه معروف بحسن القضاء فكان الرجل ما اقرضه الا طمعا في الزياده نقول لا يكره حتى وان كان الرجل معروفا بحسن القضاء لأن المعروف حسن القضاء من الخيار ومن من شاهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية والرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس وأحسنهم قضاء عليه الصلاة والسلام فهل يليق أن نقول يكره إقراض الرسول صلى الله عليه وسلم أو إقراض مثله لا وذكر القاضي ابو يعلى رحمه الله قال ذكر وجها في كراهته قال لانه ربما ما اقرض الا من اجل الطمع في الزياده التي يعطيها نقول هذا الشيء يرجع الى نيه المقرض فإن كانت نيته الزيادة فلا يجوز له وإن كانت نيته قضى حاجة هذا الرجل الخير فهو مأجور ولو أخذ زيادة يقول ابو يعلى وجها أنه يكره إقراضه يقول ابن قدامه رحمه الله المؤلف والاول اصح انه لا يكره قضاء اقراض الخير لان اذا قلنا مثل هذا القول كاننا نقول يكره اقراض الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان على شاكلته ومن هم خيار الناس وهل يليق ان نقول مثل هذا نقول الخير لا تقرضوه يكره ان تقرضه لانه يعطيك اكثر لا اقرضه وان شئت فلا تقبل الزيادة لكن لا نضيق على خيار الناس نقول خيار الناس يعطون اكثر لا تقرضوهم يكره اقراضهم فالاول اصح انه لا يكره اقراض من عرف بحسن القضاء لكن المقرض على نيته اذا اقرض طمعا في الزيادة فهو اسم في ذلك وان اقرض رغبة في قضاء حاجة هذا الرجل الخير فهو مأجور وله اجر القرض حتى وان جاءته الزيادة ففي كراهة ارضه تضييق على خير الناس وذوي المرؤات لان ذوي المرؤات والاخيار هم الذين يقضون قضاء حسنا فصل وان اهدى له قبل الوفاء من غير عادة أو استأجر منه بأكثر من الأجرة أو أجره شيئا بأقل أو, استعمل أو استعمله عملا فهو خبيث إلا أن يحسبه من دينه كما روى الأثر أن رجلا كان له سماك على سماك كان له على سماك عشرون درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما، فسأل ابن عباس، فقال: اعطه سبعة دراهم. رواه ابن ماجه. وروى ابن ماجه. وروى ابن ماجه عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو, حمى فأهدى إليه أو حمله على. فأهدى إليه أو حمله على الدابة. فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه وبين وبينه قبل ذلك نعم فان كان فان كان بينهما عاده بذلك قبل القرض او كافاه فلا باس لهذا الحديث فاسمع وان اهدى له قبل الوفاء من غير عاده استقرض الرجل من اخر عشرة الاف مثلا فاخذ الرجل القرض وقضى حاجته وتوسع بهذا المبلغ فقال في نفسه هذا الرجل اكرمني وعانني ثم اهدى له هدية نقول لا يجوز لأن هذه الهدية ما أهداها إلا من أجل القرض والقرض لا يزال في الذمه فكأنه يريد أن يمهله أكثر ويتساهل معه لأنه أهدا له هدية قال فلا يجوز إلا إن كان له عادة يهدي عليه فلا بأس مثلا أخ استقرب من أخيه فأقربه ثم إن المستقرض أكرم المقرض بشيء ما وكان من عادته ذلك لأنه اخوه أو قريبه أو جاره أو نحو ذلك وكان بينهما تواصل من قبل القرب فلا بأس بهذا لان القرض لا يمنع شيئا كان جاريا ولا يجوز ان يجري شيئا لم يكن جاريا من قبل هذا الرجل ما كان من عادته ان يهدي اليك لكن لما اقرضته اهدى اليك او دعاك لغداء او عشاء من أجل أنك قلتها هذا ما يجوز ولا يجوز لك أن تجيب دعوته في هذه الحال أما إذا كان الرجل من عادته أن يدعوك وأنت لا تتوقف عنه ويهدي إليك وأنت تهدي إليه ثم إنه استقرأ منك واستمرت بينكم المعاملة كالسابق أهدى إليك فقبلت هديته او عزمك فقبلت دعوته وتغديت عنده او تعشيت فلا بأس بهذا لان هذا جار بينكم من قبل فالقرض لا يمنع ما كان جاريا اما اذا لم يكن جاريا فلا يجوز قال او استأجر منه باكثر من الاجره قال يا اخي اقرضني عشرة الاف جزاك الله خيرا فاقرضه فقال هذا البيت عندك للعجار قال نعم قال انا اريد استعجره بالف ومن المعلوم ان هذا البيت اجرته ثمانمائة لكن زاد هالمئتين من اجل القرض هذا لا يجوز او قال يا اخي اقرضني عشرة الاف. قال لا بأس. واقرضه عشرة الاف. ثم قال المقرض عندك بيت للاجار? قال نعم عندي. هذا البيت اجرته المعتادة مثلا الف. انا اوجرك اياه لما بيني وبينك من معاملة بثمانمائة. فهل يجوز? لا لانه حط من الاجره من اجل القرض. والمرة الاولى زاد في الاجره من اجل القرض، لان المقترض هو الذي دفع الزياده والثانية المساله الثانيه المقترض اجر برخص باقل من الاجره المعتاده فلا يجوز او استعمله عملا قال له اقربني عشرة الاف قال لا بأس فاقربه عشرة الاف قال اذا ما دمت اكرمتني بالاقراض هذا العمل عندي اريد اوديك فيه اريد ان تعمله انت باجرته المعتادة هذا لا يجوز لانه ما اعطاه وكلفه بهذا العمل باجرته الا من اجل القرض الذي اعطاه او استعمله عملا فهو خبيث يعني الزيادة اذا دفعها المقترب او النقص اذا نقصت على المقرض فان هذا العمل خبيث يعني محرم لا يجوز من باب القرض الذي جر نفعه إلا أن يحسبه من دينه حسب هذه الهدية مثلا قال أقرضني عشرة آلاف فأقرضه عشرة آلاف قال هذا المشلح عندي أنا ما أحتاجه وأنا أهدي إليه وحفظته وأنت تحتاجه خذ هذا المشلح لبسه فأعطى المقرض مثلا مشلح نقول لا يجوز له ان يأخذه الا اذا حسبه من الدين قال المشلح هذا كم يساوي وراء في السوق قال اهل السوق يساوي الف يقول يا اخي انا اقربتك عشرة الاف المشلح هذا بالف يكون عندك لي عشر خمس تسعة عندك لي تسعة انا احسب هذا المشلح من القرض الذي عندك لي فان لم تقبل فخذ المشلح ولا حاجه لي فيه لانه يكون نفعا للقرض وهذا ربا يضرني ويضرك وحرام علي وانا لا اريد ان يدخل مالي شيء خبيث كما روى الاثرم أن رجلاً كان له على سماك عشرون درهما السماك استقرض من هذا الرجل عشرين درهما ثم إن السماك كلما مضى فترة أخذ سمكة من السمك وأهداها على صاحب الدراهم وأعطاه إياه ويعرف قيمته مثلا ان هذه بقيمتها ريال او درهم ثم اعطاه سمكة اخرى بدرهم وينوي انها مجاني بدون مقابل لاجل القرض، لكنه يعرف قيمتها في النهاية كان اهدى عليه مقابل ثلاثة عشر درهم فخشي الاثنان من الحرام المهدي والمهدى اليه تورع في هذا فسال ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الامه وترجمان القرآن والمرجع في الفتوى رضي الله عنه وارضاه واخبراه بالحقيقة هذا الذي حصل فقال ابن عباس رضي الله عنه للذي عليه الدراهم أعطه سبع دراهم وليس عليك سواها لأن الثلاثة عشر وصلت لا نقدا وإنما قيمت سمك فلا تعطيه عشرين أنت أخذت منه عشرين لكن أهديت له هدايا. مقابل ثلاثة عشر درهم فاحسبوا هذه من الدين وانت الذي عليك الدراهم ادفع سبعه دراهم فقط وانت الذي لك الدراهم لا تقبل الا سبعه لانه ليس لك في ذمه الرجل الا سبعه دراهم فقط لانه قضاك ما قيمته ثلاثة عشر درهما وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه يعني المقترب أو حمله على دابته فلا يركبها بعد ما اقترض منه قال له خذ يا أخي هذه السيارة استعملها ما دمت هنا عندنا في مكة خمسة أيام او عشرة أيام استعملها فإذا اردت السفر فردها عليه، فأعطاه السيارة من أجل القرض الذي اقترض منه يقول فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك الرجل اقترض من قريبه قارض عشرة الاف ثم جاءه في مكة فقال له المقترض خذ هذه السيارة خلها معك فترة اقامتك في مكة انا لست في حاجة اليها نقول لا يخلو ان كنت من عادتك اذا جئت الى مكة يعطيك السيارة قبل ان تقرضه فاقبل السيارة الان ولا باس لان بينكم اتصال ومهادات ومعاملة والقرض لا يمنع ما كان بينكم من قبل قال لا انا اتيه من قبل واسلم عليه ولا يعطيني سيارة ولا وانما بيني وبينه معرفه فقط وما اعطاني السيارة فيما يظهر إلا لأجل القرض الذي أعطيته نقول يحرم عليك فلا تأخذ السيارة إلا بأجرتها رد السيارة قال نعم هذا ابن عمي وأنا كلما جئت إلى مكة مثلا يعطيني السيارة أستعملها مدة قامتي في مكة فإذا أردت العودة إلى أهلي رددت السيارة عليه نقول قبل القرض يقول نعم قبل القرض لأن بينما صلة وهو كذلك إذا جاءنا هناك في بلدنا نساعده فيما يحتاج إليه وهو يساعدنا فبيننا تبادل منافع واتصال بعضنا ببعض نقول لا بأس عليك خذ السيارة واستعملها وإن كان القرض في ذمته لك لا بأس عليك ما دام بينكم معاملة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك نعم. فصل فان كان بينهما فان كان, بينهما, فإن كان بينهما, بينهما عاده بذلك قبل القرض او كافاه فلا باس لهذا الحديث ان كان بينهما عاده قبل القرض فلا باس او كافأه بعدما رد القرض فلا بأس بهذا نعم فصل فان افلس غريمه فاقرضه ليوفيه كل شهر شيئا منه جاز لانه ان من تفع استيفاء ما يستحق استيفاءه وان افلس غريمه فأقرضه ليوفيه كل شهر شيئا منه جاس أنت لك دين على رجل دين قيمة بضاعة أو غيرها أو شيئا ما حل الدين قلت له يا أخي سدد قال نعم لكن ما بيدي شيء يدي فارغة فقال له اترغب ان اقرضك فتسددني قال نعم لا بأس ينتهي موضوع الدين يأتي شيء قرب متى ما تيسر له سدده اقرضه من اجل ان يسدد دينه الذي له عليه هل يجوز نعم يجوز هذا قد يقول قائل هذا القرض من أجل أن يسدد فهو قرض جر نفع نقول لا هو قرض جر نفع لكن هذا النفع مستحق من قبل قرض ما هو شيء مستحق من أجل القرض وإنما هو استحق من قبل واجب عليه أن يسدد لكن ما معه شيء فاقرضته ليسدد فلا بأس بهذا نعم. ولو كان له طعام عليه فاقرضه ما يشتريه به ويوفيه جاز لذلك ولو كان له عليه طعام عليه فاقرضه ما يشتري به ويوفيه مثلا القرض كان بر فقال يا اخي رد علي القرض الذي عندي البر ما دام البر بالاسواق متوفر الان فرده علي قال صحيح البر متوفر في الاسواق لكن انا ما معي شيء يدي فارغه فقال اقربك لتشتري البر ما دام موجود في الاسواق خشيت لو صبرنا فتره ما وجدت شيئا الا غالي فانا اوقررك لتشتري البر وتسددني لي القرض ويبقى القرض عليك دراهم متى ما تيسرت لك تردها علي لا باس بهذا قد يقول قائل ان هذا قرض جر نفع من اجل ان يسدده نقول لا هو قرض جر نفع لكن هذا النفع ماهو واجب السداد من قبل يجب عليه ان يسدد البر لكن ما عنده شيء يشتري به فاقرضه ليشتري فيسدده فلا باس بهذا نعم ولو اراد تنفيذ نفقه الى عياله فاقربها رجلا ليوفيها لهم فلا باس لانه مصلحه لهما ولا ضرر فيه